موقع الشيخ حسن فرحان المالكي دبليو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا في الحاقة الماضية ذكرنا يعني بأننا استعرضنا صورة الأنفال بعد البقرة لأن صورة الأنفال هي خاصة ببدر وأهل بدر وأحوال بدر والفئات المسلمة أو المنضوية تحت لواء النبي يوم بدر وتوجيهات الله لهم و يعني شرحنا تقريبا او تدبرنا بعض هذه الآيات ووصلنا إلى دعاء قوم من الكفار أو من المسلمين أو من كلاهما دعاءهم بأن الله يطلبون أن الله يمطر عليهم حجارة من السماء أو يأتيهم بعذاب أليم ان كان هذا هو الحق شيء معين هذا هو الحق ما هو؟ هل هو النبوة؟ هو طبعا في السياق ليس, ليس واضحا يعني الظاهر أنه القرآن الكريم وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء ولقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السمان أو اتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم يقول الله عز وجل وما لهم ألا يعذبهم يعني لو حتى لو عذبهم الله حتى لو أنت فيهم ننجيك كما أنجينا الوطن ومن معه ثم نعذبهم ما الذي يمنعنا من هذا ومالهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكترهم لا يعلمون طبعا هنا فيه نكتة علمية الماهة علمية الكفار إذا كانوا يشككون الكفار إذا كانوا يشككون في النبي في في القرآن الكريم ويؤمنون بالله افترض أن الذي دعا هو قسم من الكفار يؤمن باليوم الآخر لأن بعض الكفار كفار قريش يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويقولون نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفه فربما يعني أنهم المراد أنه أن هذا القسم مراد افترض هذا يقول وما لهم الا يعذبهم الله يعني كفار قريش وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون هذه فيها إلماحة إلى أن أولياء البيت الحرام كانوا من المتقين وهم أجداد النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أولياء البيت عبد المطلب كان زعيم البيت وكذلك أبو طالب وعبد الله والد النبي وقصي يعني هاشم وعبد مناف وقصي وكلاب كل صدالة كل الذين تولوا البيت تولوا حماية السقاية والحماية والرفادة وإطعام الحجيج كأن الآية تلمح إلى إيمانهم وأنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وهذا لم يعني لم أجد ربما إذا في في البحث لم أجد من يعني في في البحث عن المعلومة لم أجد من نبه إلى هذا من المتحمسين لislam والدي النبي عليه الصلاة والسلام وابي طالب عبد المطلب وهذه الآية دليل قوي أو يعني يرجح أنهم كانوا مؤمنين لقوله وهذا له علاقة بالسيرة سيرة النبوية لا شك لأنها شوهت وأحيط النبي بالنار من جميع الجهات والديه في النار وعمه في النار وهذا التيار غالبا التيار السلطاني الأموي استطاع أن يحيط أصحابه بالجنة من جميع الجهات وأن يحيط النبي بالنار من جميع الجهات فلذلك هذه الآية تصحح لعلها أو تسم في التصحيح عندما يقول الله عز وجل وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه في الماضي إن أولياءه يعني في الماضي إلا المتقون يعني في الماضي هذا هذا هذا المعنى الظاهر والله أعلم ولذلك الله يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثر الناس ما يعلمون ما يعلمون أن والدي النبي وجده عبد المطلب وأبو طالب أيضا أشرف على البيت بعد كان ولي البيت بعد أبي طالب وهو وصي وصي عبد المطلب أبو طالب وصي عبد المطلب كل هؤلاء مؤمنين متقين من اتباع إبراهيم عليه السلام فهذه الآية يجب أن تعيد قراءتها وسترى المعنى أنه, أنه بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت أبي طالب استولى كفار قريش على زعموا أنهم أصحاب البيت الحرام وأصبحوا يصدون الناس عن المسجد الحرام على أي حال نواصل فيما يخص بدر في وإنما هذه الاشياء وإن كان لها علاقة بالسيرة فنحن أخذها بسرعة يعني ما, ما نحاول أن نطول فيها لأن الهدف الأساسي هو هذا هو معركة بدر في الأنفال أو تدبر صورة الأنفال قرآنيا السيرة النبوية من القرآن أخذنا السيرة النبوية في القرآن في صورة البقرة وقدمنا الأنفال لأنها نزلت بعد البقرة ولأن الموضاعة متشابهة يقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الذين كفروا هنا نحن لاحظنا في بدايه سورة البقرة أيضا لأن ناس من المؤمنين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وكانوا يصدون عن سبيل الله وكانوا يشترون الله ثمنا قليلا مع يعني الأمر في تجارة ولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم هل الذين كفروا هنا بالمعنى كفروا مطلقا كانوا يعبدون الاصنام ام المراد كفروا ببعض الكتاب وامنا ببعض من بعض المسلمين على اي حال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم هذا يدل على أن الخبيث موجود هنا وهنا عند المسلمين وعند الكفار بدليل قول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إذن حتى في المؤمنين بالمعنى العام يدخل فيهم الخبيث والطيب دعني أترؤ الآية حتى لا يترؤ لا يظنون أن لأن هذا الفهم ضروري, ضروري هذا الفهم أن يفهم نعم أعوذ بالله من الشيط الرجيم نعم نعم يقول الله عز وجل في سورة آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب إذا المؤمنين فيهم خبيث وفيهم طيب هذا الخبيث من المؤمنين يقابله خبيث من الكفار الخبيث المقصود بناس خبثه هنا خبث النفوس خبث كذا تمام هنا يقول الله ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل خبيثه من بعضه على بعض يعني من المسلمين والكفار من من, من تسموا بالاسلام تسموا بالايمان داخلين في جماعته وهم خبثه وهم متحالفون وهم يوالون اعداء يوالون أعداء الله يسرون اليهم بالموده يكاتبونهم يعني ليجعل الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون تصوير عجيب هذا تصوير عجيب كأن الله يقول لست بحاجة من يمن علي بأنه أسلم وفعل وهاجر إن لم تكن الهجرة لله والإسلام لله والإنفاق لله دائما الله يركز على هذه المسال يعني يحقق فيها كثيرا ونحن لا ننتبه لا ننتبه وهذا الخبيث المتفرق في الجماعات الكافرة والمؤمنة اللي داخله في محيط الكفار والداخله في محيط المسلمين لا يريدها الله هذا الخبث لا يريده ليميز الله من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم كما قلت الذين كفروا والصد عن سبيل الله لو تبحث هذه الصد عن سبيل الله تبحثها في الآيات الأخرى ستجد منها كثيرة في المسلمين والكفر قد يكون معنا الكفر العام وقد يكون بمعنى الكفر ببعض الكتاب والإمام ببعض وقد يشمل الاثنين هذه التفتيحات نحاول أن نفتح العقول على محاولة فهم القرآن مجدداً في ظني لو فهم القرآن يعني لكان من أمتع من أمتع العلوم أن تعيش معه و... وأن تتدبره يشغلك حتى عن عن ظلم الآخرين ويشغلك عنه عن لا ندعي أننا من من ممن يتدبر نحن نحاول محاولات ضعيفة في هذا التدبر على أي حال يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولي ثم سانتقل الآن إلى معركة بدر الأساسية خاصة طبعا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة هناك ايتان موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www.tad.com تفصلان عن وصف الله عز وجل لمعركة بدر وستكتشفون بأن معركة بدر أدارها النبي عليه الصلاة والسلام على حد السيف أنه كان ممكن أن يتنازعون ممكن أن ينزعوا أن ينقسموا قسمين وأن ينكروا بعضهم النبوة من أهل بدر اسمعوا يقول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد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 ليقضي الله أمراً كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور هذا وصف عجيب للحالة يوم بدر لا يمكن أن تجدها في كتاب سيرة ولا مغازي ولا حديث ولا كده وصف مخيف مخيف مخيف مخيف إلى أبعدها وإن شاء الله بعد الفاصل نفصل فيه موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www المالكي. بسم الله ذكرنا في أول فاصل تلون الآيات التي يصف الله فيها بداية بدر بداية قصوة بدر وأنها تختلف اختلافا جذريا عن التصورات التي ورثناها من كتب المغازي والسير والأحاديث صحيح حتى لا يفهمني أحد خطا في البدريين فضلاء وصادقون ومتشوقون وم لقتال الكفار وجميع ما تستطيع ان تصف افعل لكن أيضا هناك قسم آخر أهملته كتب المغازي ولم يهمله القرآن الكريم فلا بد أن نفهم انظر أنظر الجو العجيب والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى يعني الكفار والركب أسفل منكم حتى كلمة الركب هنا الرواية تجعل أن الركب هو قافلة أبي سفيان قافلة أبي سفيان قد فاتت كيف وهو أسفل منكم كيف الركب في تصوري كأنها فئة من المؤمنين من المنضمين تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين إيمانا ضعيفا لها مصالح مع كفار قريش وأرادت أن تنفصل عن المسلمين فتستطيع أن تدعي هذا الراكب يستطيع أن يدعي أنه ضل الطريق فلذلك الله يقول ولو توعدت أن تختلفه في المعاد يعني مع الركب يعني مع الركب وإلا هناك سأتلو الآية وسترون المشهد كيف ينقل الله المشهد يقول والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم يعني الكفار بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم هذا الركب الثالث من أين هو؟ ليس القافلة القافلة ابتعدت ولا ولا تسمى ركب غالبا في القرآن ما تسمى القافلة ركب الركب الركب وركب مجموعة مجموعة راكبين على خيولهم أو على آسف إبلهن وهناك ركب دائما في البسطلة حتى في حتى في في التعبيرات في أخبار العرب وكذا فإذا بركب كذا غالبا القافلة لا تطلق على قافلة والركب أسفل منكم ثم إيش معنى أسفل منكم كأنهم كأنهم الذين كرهوا أن يلقوا المشركين والذين يجادلون في الحق بعدما تبين ذكرهم في أول السوره كانهم فصلوا وارادوا اما أن يخبروا قريشا او كذا هناك امر ما لكن يقول هنا التقوا إذا انتم بالعدوه الدنيا وهم يعني الكفار الاساسيين عبده الاصلا بالعدوه القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد كان النبي وجد ذلك الركب وسأله يعني لماذا ويستطيعون يعتذرون باننا تهنى الطريق ولم نعرف وستأتي الآيات تؤكد بأن هناك كيف أدار النبي المعركة أن الوضع صعب جدا أكثر من تصور والركب أسفل منكم ولو, ولو تواعدتم لاختلفتم فالميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ما معنى ليهلك من هلك عن بينة؟ هل هو خاص بالكفار ولا خاص بالفئة الفئة الركب هذه؟ قد تشمل الاثنين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم بعدين كلمه لسميع عليم اذا اتت بعد هذا أن يسمع ويعلم سميع ويعلم بهذا الركب لان احيانا المناسبات قد ترجح احتماله تمام نكمل افترض ان هذا الركب انها القافله كما قالت بعض كتب المغازي والسير لا باس لنقل هذا طيب ماذا تفعل فيما بعد في الايات التي بعد اذ يريكهم الله في منامك قليلا يعني الله راى النبي الكفار في منامه قليلا الله اراهم اياهم قليلا لماذا ولو أراكهم كثيرا وهذه من عده الحرب هذا هذه من من من الحرب التي في تأييد الله كما كاد ليوسف كذلك كدنا ليوسف فهو يعطي النبي عليه الصلاة والسلام يعينهم بهذه الرؤى إذ يريكهم الله في منامك قليلا يعني الله أرى الكفار أراهم النبي في منامه وهم قليل طيب لو أراهم كثير إيش, إيش المانع ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أهل بدر ولتنازعتم في الأمر في القيادة ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور بالله هذا التصور هذا التصور عندنا نحن المسلمين ان اهل بدر مع هل يعقل انهم ينشقون يتنازعون لو علموا بأن المشركين كثير ياتي الهلع وياتي الخوف وتقوم فئه تنشق ولا تعصي يعني ولا تطيع النبي وربما تنكر النبوه وربما تنضم إلى المشركين هنا الوضع مخيف عندما يقول إذ يريكهم الله في منامك قليلة ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم لماذا؟ إنه عليم بذات الصدور هو يعرف نحن ما نعرف نحن عندنا روايات عروة والزهر إنه عليم بذات الصدور الآن الآية التي بعدها أبلغ وإدريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلة يعني عندما التقى فريق المسلمين وفريق الكفار الله وإدريكموهم, وإدريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلة ويقللكم في أعينهم طيب لماذا هذه الثانية؟ الأولى عقلناها لأن الله يقلل والكفار في أعين المسلمين من أجل أن يشتدوا ويكونوا أكثر شجاعة واندفاعا لماذا يقلل المؤمنين في أعين الكفار؟ أليس من الأفضل في تصوراتنا أن يكثر المسلمين في أعينهم حتى يخافوا والرعب يأتيهم؟ لا قلل المسلمين أيضا في أعين الكفار لماذا ايضا ما العله العله أن هناك متعاطفون من داخل الجماعة المسلمة وربما لو راوهم كثيرا المشركون لاستنجدوا بهؤلاء المتعاطفين ولكن قالوا هؤلاء قليل ما يحتاج أن نستنجد ولا يحتاج النبه. هذه أسرار عجيبة في القرآن ينقلها لنا وماشيين كذا نقرأها ولا نقول السبب ولا نقول لماذا وإذ, يريكم وإذ يريكموهم الله وإذ يريكموهم إذا التقيتم وإذ يريكموهم إذا التقيتم يريكم إياهم يعني إذا التقيتم في أعينكم قليلا قلنا هذا طبيعي أن المسلم قد يرى الله يريه أعدائه قليل طبيعي للتثبيت الفؤاد لكن الغير طبيعي ويقللكم في أعينهم لماذا يقللكم انتم وهم ألف وأنتم ثلاثمائة وثلاثة عشر لماذا يجد يقللكم إلى سبعين لا لابد هناك من سر ربما لو كنتم ثلاثمائة لقالوا والله ربما كثيرين فتعالوا نستنجد بأصحابنا نصدهم نقول لهم يعني يفبطون يعوقون يبلبلون ينصحون يجادلون في الحق بعد ما تبين لهم هم قبل قليل يجادلون في الحق بعد ما تبين إذن إيش المانع هنا بينكم صلة أرحام وأموال لن تنفعكم وها لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم كل هذا مترابط لماذا يعني نحن لا نعرف المأساة التي عاشتها يا نبي المأساة والصعوبة ويعني إلى أن, إلى أن ما أحب أقول إلى أن أضطر لا إلى أن دعمه الله أقول بدعم أنه أراه في منامه كذا وأخبره من نبي هؤلاء قليل بناء على ما رأى وفرحه أو توقف الفريق المعارض هذا أنه مدام أن الكفار قليل ما في فرصة أن نفعل شيء ولا نثبط. ألا ثم يقول الله عز وجل يا أيها طبعا هذه يعني تحتاج شرح أكثر طبعا لكننا نحن نكتفي بهذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون طبعا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم شوف طاعة الرسول ركز على طاعة الرسول ومن, ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع لي بإذن الله فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا له علاقة بالابتلاء الله يبتلي بشر منا وهذا اظن شرحناها لكن المقصود ان طاعه بشر مثلك لان الله امر بطاعته فيه ايمان فيه تسليم لله فيه ابعاد لكل الكبر والعصبيه كما الله امر الملائكه بالسجود لادم فسجدوا مع انه مخلوق من طين وهم ما شاء الله يعني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 ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط دائما في تفاسيرنا وكذا نقول هؤلاء كفار قريش طيب الله عز وجل كيف ينهى المسلمين عن أن يكونوا مثل كفار واضح أن كفار قريش ليس قدوة حتى يحذر منهم وإنما واضح أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس الرياء ليس عند الكفار الرياء عند المسلمين ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله قد تحتمل هذه هذه الكفار وقد تحتمل أكثر بعض المسلمين لعلهم الفئة الذين سينشقون الفئة الذين كانوا يجادلون بالباطل بعدما تبين الفئة وستأتي الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم الفئة الذين يرعون تجارتهم وتهمهم أرحامهم وأولادهم شيء كثيره واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض كل هذا الخطاب يجب أن نعيد النظر يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا يخاطب المسلمين يحذرهم من الذين خرج ان يكونوا كالذين خرجوا من ديارهم واموالهم من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شيد العقاب هذا, خاص في هذا يرجح ان كالذين خرجوا من ديارهم انهم الكفار الاصليين انهم عبده الاصنام لكن رياء الناس والصد عن سبيل الله مشترك بس الرياء والمخاطبين كما المسلمين يدل ان جماعه يعني قد, قد يرجح هذا ويرجح هذا دعنا من هذا كله دعنا نقول لأن المراد بأن هذا يشمل الاثنين من خرج من صد عن سبيل الله من الكفار وهناك أنا أناس يصدون عن سبيل الله في المسلمين انظر النتيجة بعد ما انسحب الشيطان انسحب يوم يوم بدر متى انسحب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض, مرض بدريون لماذا؟ لأنهم هنا إذ إذ الظرفية ولم يقل وإذ وهذا إن شاء الله يعني لو قال وإذ تنطلق لكن الشيطان وإذ زينا لهم الشيطان أعمالهم ذكر أعمال الشيطان ثم يقول إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض طبعا لم يسلم المنافقون الأصليون الذين في عقولنا حتى الآن اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم كأنهم ينتقصون جماعة منهم لن أنؤمن كما آمن السفهاء نفس النمر تماما غر هؤلاء دينهم ومن يتوكع الله فإن الله عزيز حكيم طبعا إلى هنا نحاول أن في الحلقة القادمة أن نستنبط هذا هذا المزيج الذي كان النبي يديره جميعا ويعاني يعني يوقف هذا الشر ويرفع هذا الخير وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن بالمقطع المالكي ولا